Bismillahirrahmanirrahim. Ya ay yehl muzammil, qum ilayla illa kâliil, nisfahu من قص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثكيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطؤا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وَالْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا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 وَطَعَامًا ذَا صِفَةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مهيلا إنا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 فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ التَّكْرَةَ فَمَن شَاءَ تخذ إلى ربه بِكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ سَتَكُونُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ و الله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من علم أَ سيكُونُ مِكَُّ اللَّ وَأَ خَرونَ يَغُونَ فِي الأض يبَتَغَُمِم فَضل للِل وَأَ خَونَ يُقاتِلونَ فيِي سَبللهِ فَقرأُمت يَ السَّر م وَأَقِمِ الصلاة وَآتِ الزكاة وَأَقْرِضِ الله قرضا حسنا وما تُقَدِّمُوا